قالوا يا موسى انما ان تلقي و ان ما نكن اول من القى قال بل امك فإذا حبالهم وعصيهم يقال اليه من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خوفا موسى قل لا لا تقف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيس ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحر السجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى أولا آمنتم له قبل أن آذلكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قَالُوا لَمْ نُؤْثِرْكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ان امنا بربنا ليرف لنا خطايانا وما اقترهتنا عليه من السحر والله خير وابقى انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لما لا يموت فيها ولا يحيا